يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كام فتن ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين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 ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهروا فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله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 واللَّهُ عزيزٌ حَكم أَ الطَلَكُمَ الرتَانِ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسِْيحم بإحسَان وَلَا يَحَلُّ لكُمْ أَن تَأخُذُوا مِم آتَيتُمُهُ نَّنشَيْئًا إِلَّا أََ خَافَ أَلَّا يُقمَا حُذُودَ اللهَّ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 والذنَا يتَوفَّونَ منِكُم وَيذَرونَ أَزواجَيةَ رَبّصنَ بأَفُسِهِ أَربَةَ أَشْحر وَشاء فإِذاَا بَلَغنَ أَجَلَهُ فَل جُناح عَلَكُم فيِي مَا فَعَنَ فيِي أَفُسِهِ بِالمَعرُوف واللهُ بِماَا تَعملرونَ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 فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُ وَالَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْتُمْ عَالِمُونَ وَأَنْتَ عَفُوٌّ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَأَنْتَ عَفُوٌّ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بما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 كثيرة باذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قُتِلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قُتِلُوا وَلَكِنَّ مَا يُرِيدُ